وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُهُ كُرْهَ وَوَضَعَتْهُ كُرْهَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا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 وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَال لِوَالِدَيْهِ أُفٌّ لَكُمَا أَتَعِيدَانِ لِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْرِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 هم كانوا خاسرين ولكل درجهات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون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 Współpracujący z nami nie قَوْمَهُ i wyłącznie z nami nie tylko وَمِنْ wyłącznie z nami nie tylko i wyłącznie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 ولقد مكناهم في إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغن عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفسدتهم من شيء إذ كانوا, يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ على أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدير.